إنه يعلم الجهر وما يخشى ونيسرك لليسرى فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى قد أفلع من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحفي براء